بسم الله الرحمن الرحيم فتيات الفردوس. فتيات ف الروس شتان, شتا. شتان والله شتان شتان والله شتان شتان بين النور والظلماء شتان بين أ ي ن أ ن ت يا عائشه أ ي ن أ ن ت يا س م ي ة شتان بين فتاه دين آ م ن ة ان رحلت خ د ي ج ة وماتت وانتقلت إ ل ى جنات ربها ف إ ن خ د ي ج ة اليوم باقية. باقيه ان ذهبت خ د ي ج ة فقد ا ل ق ت لنا امثالها لها لها لها شتان بين فتاه دين ذهبت ع ا ئ ش ة إ ل ى ر ح م ة الله ورضوانه لكنها رسمت المنهج ل ع ا ئ ش ة اليوم حينما اقتدت بها و أ ت س ت بها كم, كم من نسمع من قصص عن تلك ا ل ص ا ل ح ة وتلك ا ل م ؤ م ن ة التي جددت عائشه ة الأمس تقول م و د ع ا تسبق ك ل م ت ه ا يا أ م ي أدري ماذا أقول مر علي هذا اليوم في كلية علي الذي نريه الذي حيني لا أقول ولم تقبل الهم الهم ماذا هذا تائبة واحدة هذا مر هذا هو, الهم الذي هو الهم الذي لله امانه الطامعات بجنه وجزاء ا ت د و ن ماذا كان دعاؤها كانت تردد وتقول الهي ربي ربي رب فلهم من الاعماق جل دعائي منهن من تبكي بليل صلاتها ترجو من الرحمن خير رجاء وهذه قصه تقول ويقدر الله عز وجل ان نتعرض لحادثه فتنحرف السياره ة وتنقلبها ل الدنيا الأرض ح ي وفي ا ل ف ض ا ل ل ه الدكتور محمد ر ف ت ب ا ل ن ا ب ل ا ي بيليها في فاذا ي مصلى ء هي م ي ت ة في مكانها والمصحف بين يديها هنيئا والله لمن مصحفه في قلبه فيا لها من خ ا ت م ة فيا لها من خ ا ت م ة فيا لها من خاتمه, خاتمة. <تصفيق> كالتي ب لقد ماتت بعد أ ن اختارت درجتها في الجنه ف أ ي ن التي تموت وهي تهذيب ا ل أ ل ح ا د اين أ التي تموت وعلى ه ي الأغاني أي أين التي تردد تموت والأفلاء منكر مع فلان وفلان أي اين التي كلما نصحت سخرت و ا س ت ه ز أ ت ب ا ل ح ش م ة و ا ل ا ج ت م ا ء أ ي ن التي تثاقلت حفظ ا ل ق ر آ ن وتكاسلت عن ذكر الرحمن اسمعي اسمع اسمع يا من هجرت ا ل ق ر آ ن اسمعي يا من, اسمع من ضيعت ا ل أ و ق ا ت و أ س ر ت ي في الشهوات حتى حتى أ ت ا ك هادم اللذات <تصفيق> وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فتيات فردوس هذه التي تغسل بالداخل هذه ا ل م ي ت ة ابنتك فقال نعم قلت له لم ا لا أ ر ى على وجهك اثار ا ل ت أ ث ر ولا علامات الحزب فقال مبتسما ف ت يا ت الفردوس يا حسره يا حسره على أ ح و ا ل ه يا ح س ر م كم ت ش ت ك ل ا س و ا ق والمجمعات من عدم حيائهن كم ت ش ت ك الاتصالات من معاكستهن و ت ض ي ع أ و ق ا ت ه ن كم ت ش ت ك القنوات والمسلسلات من إ س ر ا ف ه ن ومشاهدتهن كم ت ش ت ك المدارس والكليات من تفريطهن و ض ي ا ع ه ن أ م ا يكفي وقد وصل عمرك العشرين والثلاثين بل حتى ا ل أ ر ب ع ي ن والخمسين و أ ن ت لازلت تصري تصرين ت ص ر ي ان تكوني من نساء الشهوات تصرين ان تكوني من نساء التفريط وتضيع الاوقات الله الله الله الله مؤسسه صدى البشائر ل ل إ ن ت ا ج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البشائر ا ل إ س ل ا م ي ة فتيات الفردوس فتيات الفردوس م ح ا ض ر ة ل ف ض ي ل ة الشيخ مش ع ل ا ل ا ت ي ا ي و ا ل آ ن نترككم مع المحاضر ة الحمد لله على إ ح س اشرف ن ه و ا ل ك له على ت و ي ق ه و ا م ت ن ن ن ا ه و ص ل ي و ن س ل م على ل أشرف خ ق ه محمد وعلى آ ل ه وصحبه و إ خ و ا ن ه معاشر ا ل أ خ و ا ت السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركات ه السلام على كل م ؤ م ن ة بالله السلام على كل م ن ي ب ة إ ل ى الله السلام على كل م ه ت د ي ة بشرع الله السلام على تلك ا ل م ر أ ة ا ل م ؤ م ن ة التي آ م ن ت بربها والتزمت بدينها وسارت على نهج خالقها سلام على تلك ا ل م ؤ م ن ة سلام عليك أ ي ت ه ا ا ل م ؤ م ن ة التي أ ق ب ل ت إ ذ ادبر الناس وامنت إ ذ كذب الناس وجدت في ط ا ع ة الله إ ذ ا س ت ه ز أ الناس السلام على ذلك القلب الذي وعى والسلام على ذلك الفؤاد الذي رضي وبهدي الله اهتدى السلام عليكن اذ جلستن في ط ا ع ة الله ومرضاه الله جلستن لوجه الله جلستن تبتغين ما عند الله يا من عودت نفسها لمثل هذه المجالس يا من جاهدت نفسها لمثل هذه المواطن عودت نفسها على ذكر الله و ط ا ع ة الله في بيتها ذ ا ك ر ة بين زميلاتها ذ ا ك ر ة بين جاراتها وقريباتها لسانها رطب بذكر ربها فهنيئا لكن يا من يخرج النساء إ ل ى ا ل أ س و ا ق وتخرجن أ ن ت ن الى إ سوق ا ل ج ن ة يخرج النساء الى الحدائق والرياض وتخرجن أ ن ت ن الى إ ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة هنيئا لكن معشر ا ل أ خ و ا ت المؤمنات هنيئا لكن معشر المقبلات هنيئا لكن على ا ل إ ي م ا ن والثبات هنيئا لكن على الجد في الحسنات والمرضات يا من وقفت في هذه اللحظات وقفت و أ ن ت تسمعين النداء يناديك يناديك هيا إ ل ى ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة هيا إ ل ى مجلس خير يذكر فيه اللاه جئت أ خ ي ت ي جئت لتعيشي مع الله مع أ و ا م ر ه لتلتزمين بها ومع نواهيه لتجتنبيها فهنيئا والله لمن وقفت و أ ق ب ل ت ولم تلهها الصوارف والملهيات هنيئا لك و أ ن ت تقبلين م خ ل ص ة إ ل ى الله منيبه إ ل ى الله لتسمعين كلام الله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين و أ ع ت ذ ن ا لها رزقا كريما تسمعين قول الله إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما ان طرحت بين يدي الله تلحين و ت ن ا د ي اللهم لا تحرمني أ ن أ ك و ن منهم يا من وقفت وقفت أ م ا م هذه الفتن والمحن فثبتت بتثبيت الله واعتصمت بحبل الله فطوبى لذلك ا ل إ ي م ا ن طوبى لذلك ا ل إ ي م ا ن الذي سيقودك للفردوس والجناء طوبى لتلك الخطوات التي أ ت ي ت بها م ح ت س ب ة ترجين ر ح م ة الله و أ ن ت تعلمين أ ن الله يراك و أ ن ت تعلمين أ ن الله معك في كل خطواتك معك في سمتك وسكناتك معك في كلماتك وحركاتك قدمت ي اخيتي س ا ع ي ة بذلك إ ل ى رياض ا ل ج ن ة فطوبى والله طوبى لتلك الخطوات التي اشتريت بها ر ح م ة الله طوبى لتلك المجالس التي تعطرت بكلام الله نور الله قلوبكن وبيض الله وجوهكن يا من اجتمعتن على ذكر الله في هذا المجمع المبارك احتسبي هذا الاجتماع واعلمي أ ن الله يراك يرأك و أ ن ت ج ا ل س ة م ط م ئ ن ة بذكره ج ا ل س ة و أ ن ت على يقين أ ن الله راض عنك كل الرضا ج ا ل س ة و أ ن ت تعلمين أ ن النفحات تتنزل عليك نفحات ا ل ر ح م ة و ا ل إ ح س ا ء نفحات الرضا من الكريم المناء فهنيئا لك أ خ ي ت ي هنيئا لك يا من احتسبت ي وعلمت أ ن الدنيا ل ي س ا ل دار قرار بل عمل واحتساب ليوم الحساب أ خ ي ا ت الكريمات كم هو من فضل عظيم يمتنه الله على عباده على تلك التي تبتغي مرضات الله تخرج إ ن خرجت من بيتها إ ل ى بيت من بيوت الله أ و إ ل ى دار ا ل ن س ا ئ ي ة يذكر فيها الله وهمها وهمومها كيف أ ر ض ي الله تخرج وهي م ق ب ل ة على ربها ط ا ع ه لربها م ن ي ب ة إ ل ى الله فهنيئا لها, لها تلك الخطوات وهنيئا لها ذلك ا ل إ ق ب ا ل هذا الذي يشغلها هذه هي غايتها فثبتت, فثبتت بتثبيت الله ثبتت على ه د ا ي ة الله فثبت الله قلوبكن على طاعته و إ ل ى ا ل أ م ا م في ط ا ع ة الله الى أ م م ا إ ل جنان الخلد و ر ح م ة الله أ خ ي ت ي أ خ ي ت ي ي أ من رحمها الله وتفضل عليها بهذه ا ل ه د ا ي ة التي حرمها كثيرا من النساء رحمك والله بهذه ا ل ه د ا ي ة التي عاش قلبك ا احاسيسها وارتاح فؤادك لمعانيها فسرت ي بتلك ا ل خ ط أ ر ا ض ي ة أ ي الرضا سرت على ط ا ع ة الله و م ر ض ا ة الله و م ح ب ة الله ا م ت ل أ ت القلوب حبا للدنيا وملهياتها وامتلا قلبك حبا ل ل ج ن ة وسعيا للعمل لها امتلات قلوب النساء حبا للماجنات الداعرات وامتلا قلبك حبا للعابدات ا ل د ا ع ي ا ت امتلات قلوب النساء محبه لهذه الدنيا وفتنتها وامتلا قلبك حبا ل ل آ خ ر ة وسعيا لتحصيلها اكتحلت عيون النساء بمكاحيل ا ل ز ي ن ة وتزينت عينك ب ا ل ع ظ ر ة والدموع من خ ش ي ة ا ل ل آ ة طاب للنساء أ ن يتجملن بالمظاهر وطاب لك أ خ ي ت ي أ ن تتجملي بجواهر الذكر و ا ل ق ر آ ن ف ه ن ي ئ لك والله على ا ل إ ي م ا ن ه ن ي ئ لمن سلكت سبيل ا ل ر ح م ة أ خ و ا ت ي المسلمات ان المسلمه إن تحتاج في كل زمان ومكان إ ل ى ق د و ة ح س ن ة ص ا ل ح ة إ ل ى ق د و ة تسير على نهجها وتسلك سبيلها تحتاج إ ل ى تلك النماذج ا ل ط ي ب ة ا ل ط ا ه ر ة تلك القلوب التي تعينها على ط ا ع ة الله إ ل ى قلوب تخشى الله وتعظم الله وتنتظر لقاء الله تحتاج إ ل ى قلوب تبتغي فردوس الجنان عند الملك المنان تحتاج اليها, تحتاج إليها تلك ا ل أ ن ف س ا ل ز ك ي ة وتلك القلوب ا ل م ق ب ل ة لكي تسير على نهجها وتتخلق ب أ خ ل ا ق ه ا و ت ت أ د ب بادابها و أ و ل و ق ف ة مع ا ل إ ي م ا ن والثبات على الايمان إ ي م ن أول وقفة ل مع ا إ والثبات ا على ل إ ي مع ا ن م ا م ر أ ة آ م ن ت بربها امراه لا كالنساء ك ا م ل ة م ط ه ر ة م خ ت ا ر ة من الله لنبيه ا م ر أ ة أ ح ب ه ا الله و أ ح ب ت ا ل ل آ ه ورضيت عن اللاه ورضي الله عنها أ ح ب ب ن ا ه ا ولم نراها أ ح ب ب ن ا ه ا و أ ح ب ب ن ا ذكراها إ ن ه ا خ د ي ج ة إ ن ه ا خ د ي ج ة بنت خويلد التي أ ح ب ه ا الله عز وجل و أ ح ب ه ا نبيه صلى الله عليه وسلم أ ح ب ه ا الله حتى نزل جبريل ا ل أ م ي ر يحمل سلام الله عليها ففي صحيح البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه وارضاه أ ن جبريل قال يا رسول الله هذه خ د ي ج ة هذه خ د ي ج ة قد جاءتك باناء فيه إ د ا م أ و شراب أ و طعام ف أ ق ر ئ ه ا من الله السلام ومني و ب ش ر ه ا ببيت في ا ل ج ن ة من قصب لا س خ ب فيه ولا نصب إ ن ه ا خ د ي ج ة مثال ا ل إ ي م ا ن إ ن ه ا خ د ي ج ة مثال اليقين بالرحماء انها خ د ي ج ة مثال ا ل س ك ي ن ة والاطمئنان إ ن ه ا خ د ي ج ة التي ثبت الله عز وجل بها أ ح ب القلوب إ ل ي ه خ د ي ج ة التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وواسته بفؤادها إ ذ شاركته احزانه وشاطرته اماله والامه ما جاءها خائفا إ ل ا امنته بعد الله ولا جاءها مهموما محزونا إ ل ا بددت همومه واحزانه باذن الله زوجه ونعم ا ز و ج ه مؤمنه بالله عز وجل حقيقه الايمان ما إ ن جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوف قد استولى عليه حتى قالت له كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا إ ن ك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدو وتعين على نوائب الحق فياالله من امراه أ أتعجبين ة ي من م إ ن اتعجبين و ث ب ا ه ا أ ت من إ ي م ا ن ه ا وثباتها إ ذ هي تعاني وتقاسي عذابها في الله أ م تعجبين من حكمتها وبيانها إ ذ ث ب ت ت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ ح ب ه ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح ب ه ا حبا ً و أ ي حب حبا ً عجيبا ً حتى بعد موتها فبعد موتها ب س ن ة بعد م و تاتي ه بسنة أ ت ا م ر أ ة من ا ل ص ح ا ب ة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أ ل ا تتزوج لديك سبع عيال و د ع و ة ه ا ئ ل ة تقوم بها فلا بد من الزواج فيبكي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يردد وهل بعد خديجه أ ح د ولولا أ م ر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ك ا ل ز ي ج ا ت التي جاءت بعد ذلك لما تزوج أ ب د ا فلم يتزوج كرجل إ ل ا خ د ي ج ة وبعد ذلك كانت زيجاته لمتطلبات رسالته صلى الله عليه وسلم ولم ينسى زوجته ابدا, ولم ينسى زوجته أبدا حتى بعد وفاتها لم ينسى ص ا ح ب ة الفض لم ل ينسى حبيبته حتى بعد وفاتها ب أ ر ب ع ة عشر عاما في يوم فتح م ك ة والناس ملتفون حول الرسول وقريش كلها ت أ ت ي إ ل ي ه تأتي إ إليه تأتي إليه ليسامحها ه ل ي ويعفو عنها ف إ ذ ا به يرى س ي د ة عجوز ق ا د م ة من بعيد فيترك الجميع ويقف معها يكلمها ثم يخلع عباءته ويضعها على ا ل أ ر ض ويجلس مع العجوز عليها و ع ا ئ ش ة تسال من هذه التي أ ع ط ا ه ا النبي صلى الله عليه وسلم وقته وحديثه واهتمامه فيقولون هذه ص ا ح ب ة خ د ي ج ة ف س أ ل ت ه وفيما كنتم تتحدثون, فيما كنتم تتحدثون يا رسول الله فقال كنا نتحدث عن أ ي ا م خ د ي ج ة كنا نتحدث عن ذكرى خ د ي ج ة فغارت أ م ن ا ع ا ئ ش ة وهي تقول ما زلت تذكرها وقد واراها التراب, ما زلت تذكرها وقد واراها التراب وابدلك ر ر ا ا ا ه ل ت و أ ب الله خيرا منها فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله ما أ ب د ل ن ي هي خير منها فقد واستني حين طردني الناس وصدقتني حين كذبني الناس فوالله ما أ ب د ل ن ي من هي خير منها فشعرت ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عليها فقالت له استغفر لي يا رسول الله فقال استغفري ل خ د ي ج ة حتى استغفر لك فيقف ذلك المحب يقف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ح ي د ا يتحسس أ ل م الفراق لم تعطه ي قريش ا ل ف ر ص ة حتى ليجول ب خ ا ط ر في ذكرياته مع رفيقته و أ ن س ت ه ليتذكر كل ا ب ت س ا م ة أ و ل ح ظ ة حب عاشها معها فزادت قريش من إ ي ذ ا ئ ه ا له حتى ذهب إ ل ى الطائف لعل صوتا يسمعه أ و أ ذ ن ا تسمع ه م س أ ت ه ذهب إ ل ى الطائف وحيدا لكن خ د ي ج ة بذكراها ا ل ع ط ر ة معه وفي قلبه ر ف ي ق ة دربه فالدرب طويل ورفيقته قد فارقت الدنيا إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى ي أ ت ي الطائف وكله أ م ل ب ك ل م ة ط ي ب ة تجبر الخاطر أ و ب م س ح ة ر ح م ة تتحسس ا ل أ ل م لكنه يرى غير هذا يرى اناسا ما عرفوا للحب مكانا وهو ينزف من أ ل م ه ينتظر م س ح ة حب وحناء فيجد نفسه بين صفين كل يرميه ب ا ل ح ج ا ر ة و أ ن و ا ع من التهم والشتائم إ ل ى أ ي ن يا محمد أ ي ن تذهب إ ل ى ش ج ر ة و ح ي د ة يستظل بها ويداوي جراحه ش ج ر ة و ح ي د ة ورجل وحيد لعلها تؤنس ا ل و ح د ة لعلها تشاركك م ر ا ر ة تلكم اللحظات ف خ د ي ج ة التي أ ح ب ه ا م أ ت ت رحلت وتركته يصارع ا ل ح ي ا ة وحيدا رحلت تلك التي تقف عند ر أ س ه تضمه وتواسيه وتقول له كلا والله لا يخزيك الله وقريش أ ر ض ه ر ف ض ت والطائف بلد الغربه تغلق أ ب و ا ب ه ا في وجهه إ ل ى من يلجا الى أ ي ن يذهب تغلق ا ل أ ب و ا ب في وجهه و ت ت ت أ ق ل ا ل ه م فتجيش مشاعره للذي عنده مفاتيح الكرب فيرفع بصره إ ل ى السماء بدموعه يناجي ربه اللهم اني أ ش ك و اليك ضعف قوتي و ق ل ة حيلتي وهواني على الناس أ ن ت رب المستضعفين و أ ن ت ربي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت إ ل ى من تكلني إ ل ى عدو يتجهمني أ م إ ل ى عدو ملكته أ م ر ي إ ن لم يكن بك سخط علي فلا أ ب ا ل ي غير أ ن عافيتك هي أ و س ع لي أ ع و ذ بنور وجهك الكريم الذي أ ض ا ء ت له السماوات و ا ل أ ر ض و أ ش ر ق ت له الظلمات وصلح عليه أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة من أ ن يحل علي غضبك أ و ينزل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا ق و ة لنا إ ل ا بك فاللهم صل على الحبيب وارض اللهم على حبيبته التي رحلت ولا تزال ذكرها في قلبه وفؤاده مضت هذه ا ل ط ي ب ة ا ل ط ا ه ر ة إ ل ى ر ح م ة الله مضت هذه ا ل ط ي ب ة إ ل ى عفوه وغفرانه لكنها سطرت ل أ ج ي ا ل المؤمنات ديوانا من المجد ائتس به صالحات و أ ي صالحات مشى على دربها الفاضل نساء مؤمنات قد بعنا الدنيا واشترينا ا ل آ خ ر ة إ ن مضت خ د ي ج ة ا ل أ م س يا اخيتي إ ن رحلت خ د ي ج ة وماتت وانتقلت إ ل ى جنات ربها فان خ د ي ج ة اليوم ب ا ق ي ة خ د ي ج ة اليوم والله لا زالت بينكن كم من, نساء صالحات طاهرات كم من نساء صالحات طاهرات نسمع عنهن في هذا الزمان قصصا تعيد لنا ذكرى خ د ي ج ة كم من ز و ج ة ص ا ل ح ة اهتدى زوجها على يدها عرفته سبيل المساجد و أ ق ا م ت ه مع كل راكع وساجد وحببته أ ن يكون مع الخير العابد إ ن ذهبت خ د ي ج ة فقد أ ب ق ت لنا أ م ث ا ل ه ا و إ ن ذهبت خ د ي ج ة فقد أ ب ق ت لنا أ ش ب ا ه ه ا و إ ن واست خديجه الامس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين والمال والنفس فخديجه اليوم تواسي زوجها وهو داعيه الى الله فتضحي بمالها في سبيل الدعوه الى الله وتضحي باوقاتها كي تعينه على مراه الله كم في زماننا من اشباه لتلك المراه المؤمنه كم في هذا الزمان من امثال ونموذج لخديجه الامس بل لا زلنا والله لا زلنا نسمع والله حتى في هذه ا ل ك ل ي ة من أ م ث ا ل ل خ د ي ج ة من هي ص ا ب ر ة م ح ت س ب ة على زوجها إ ن أ ه ا ن ه ا وشتمها وعيرها ص ا ب ر ة على زوجها إ ن أ غ ل ظ عليها وسبها ص ا ب ر ة على زوجها إ ن ر أ ت منه إ ع ر ا ض ا عن ربها دعته ب أ خ ل ا ق ه ا دعته بسلوكها وصبرها و أ ف ع ا ل ه ا تعاني منه ما تعاني لكنها لم تشتك ي ولم تتضجر ولم تعبس في وجهه وتزمجر فعجبا لها يدخل عليها إ ن دخل ف إ ذ ا هي على س ج د ت ه ا معه بقلبها ودعائها فعجبا لها أ ي قلب تحمله بين أ ض ل ع ه ا فلا زلنا نقولها ل ان ز ا نقولها إن ذهبت خ د ي ج ة ف خ د ي ج ة اليوم لا زالت ب ا ق ي ة كم نسمع عن أ م ث ا ل ه ا رجل قال لابنته يوما من ا ل أ ي ا م يا بنيتي إ ن ابن عمك يريد الزواج منك قالت له يا أ ب ت ا ه ا ت أ م ر ن ي بذلك قال نعم قالت سمعا و ط ا ع ة وتم ذلك الزواج شاء الله ذلك الزواج وما إ ن مضت أ ي ا م ن س ي ر ة حتى بانت ح ق ي ق ة ذلك الزوج ف إ ذ ا به شيطان مريد من ر ح م ة ربه شقي ط ر ي د فما إ ن بلغ الخبر لذلك القلب الذي يعامل الله وذلك الفؤاد الذي يرجو ر ح م ة الله حتى احتسبت المعونه من الله وهي تردد لقد بررت أبي ب ز و ابي ج ي منه لقد ر ر ت أ ب بزواجي منه والله أ س أ ل أ ن يعينني على هدايته فيا لله من ا م ر أ ة ص ا ل ح ة ت ف ج ر ت ينابيع ا ل ح ك م ة على لسانها ف أ خ ذ ت بمجامع ذلك الزوج إ ل ى ط ا ع ة ا لاه و أ خ ذ ت بمجامعه إ ل ى م ح ب ة ا لاه وهدته إ ل ى رضوان الله و ط ا ع ة ا لاه ل ت د د ى على ي ه اهتدى ا على يدها فما ذكر ف ض ل ه ا يوما من ا ل أ ي ا م إ ل ا بكى اعترافا بجميلها و إ ق ر ا ر ا بفضلها هذه خ د ي ج ة اليوم التي تحتسب عند الله عز وجل في ا ل ت أ س ي بتلك ا ل ط ي ب ة ا ل ط ا ه ر ة هذه خ د ي ج ة اليوم مهما ر أ ت من زوجها إ ع ر ا ض ا عن الله كان قلبها أ ك م ل ما يكون يقينا بالله وكان جنانها أ ق و ى ما يكون ثباتا على ط ا ع ة الله أ ي ن خ د ي ج ة اليوم أ ي ن التي تذكرنا بمنهج خ د ي ج ة وسيرتها ا م ر أ ة كانت ص ا ب ر ة على زوجها كان ي ق ص عليها أ ش د ا ل ق س و ة لكنها لم تخرج عن طاعته كان ي ق ص عليها أ ش د ا ل ق س و ة لم تخرج يوما عن طاعته ما تبرمت على قضاء ربها صبرت واحتسبت وكانت تنظر ل أ و ل ا د ه ا تنظر لهم و ك أ ن في نظراتها احتسابهم على الله جل في ع ل ا ء وفوق ذلك وعلى رغم ذلك ابتلاها الله بمرض خبيث في بطنها ب ت ل ا ه ا ا ل ل ه ب م ر ض خبيث في بطنها في ت ت أ ل من م ش د ة ا ل أ ل م تاره و ت ت أ ل م من ش د ة ظلم زوجها لها تارات حتى حان موعدها واقترب أ ج ل ه ا أ ت ت ه ا سكرات الموت فعندما أتتها السكرات عندما جاءتها لحظات ا ل ر ح ي ل والله يا أ خ و ا ت ي يقولون لنا في تلك اللحظات لحظات الفراق وبناتها ملتفين حولها تلك التي جلست تبكي ولم ينقط عنينها و ا ل أ خ ر ى قد وقفت بعيدا عند الباب فلم تتحمل ذلك الموقف و ث ا ل ث ة و ث ا ل ث ة قد أ م س ك ت برجليها تقبلها وهي تردد لا تذهبين يا أ م ا ه فلتبقي معنا وابنتها ا ل ك ب ي ر ة كانت ج ا ل س ة ت ق ر أ عليها ايات من كتاب الله ف إ ذ ا بها إ ذ ا بها تلتفت إ ل ي ه ن وهي تقول لهن تقول لهن أ و ص ي ك ن يا بنيات ي أ و ص ي ك ن بنيات ي توصيهن ودموعها ودموعها تسبق كلمتها توصيهن بمن بمن والله كانت توصيهن ب أ ب ي ه ن يا الله أ س ا ء لها ف أ ح س ن ت إ ل ي ه ظلمها فصبرت عليه بل لم ينقطع دعاءها له لا إ ل ه إ ل ا الله هذه هي خ د ي ج ة اليوم توصي بنياتها بزوجها مهما عانت منه توصيهن به ل أ ن ه ا تعلم حديث نبيها صلى الله عليه وسلم أ ي م م ر أ ة م أ ت ت وزوجها عنها راض دخلت ا ل ج ن ة هي تريد الرضا من الله هي تريد الفردوس وهي في سكرات الموت توصي ا ل أ و ل ا د ب أ ب ي ه م خيرا ثم بعد ذلك تنظر اليهن و ت أ م ر ه ن ب أ ن يخرجن من عندها والبكاء قد م ل أ أ ر ج ا ء ا ل غ ر ف ة ثم وجهت بصرها إ ل ى السماء وهي على فراشها ثم رفعت سبابتها ت و ح ي د ا لربها وما هي إ ل ا لحظات و إ ذ ا بالعرق البارد يتصبب على جبينها ف أ س ل م ت روحها لباليها رحمها الله ماتت وهي تردد ص ي الذي وهي ب أسألها ماتت ت ربي إ ن ي ر ا ض ي ة عليه حتى هداه الله هداه الله بعد موتها وما زال يذكرها ويدعو لها ماتت والعرق ينحدر على جبينها ف ظ ه ر ت د ع و ة نبيها صلى الله عليه وسلم ماتت بداء بطنها لينطبق عليها حديث رسوله ا صلى الله عليه وسلم من مات بالبطن فهو شهيد ومن يقتله بطنه فلن يعذب في قبره هنيئا لها بخاتمتها هنيئا لها بصبرها واحتسابها هنيئا لها بعفوها الذي أ و ص ل ه ا إ ل ى ذلك ب إ ذ ن الله جل وعلا أ ي ن النساء أ ي ن نساء الدنيا أ ي ن خ د ي ج ة اليوم عند بعض النساء التي سهرت على القنوات ونامت عن الصلوات أ ي ن خ د ي ج ة اليوم عند بعض النساء التي أ ص ب ح وقتها بين ا ل أ س و ا ق والمجمعات أ ي ن من تعيد لنا ذكرى خ د ي ج ة من هي خ د ي ج ة بينكن إ ن ي أ س أ ل ك ن بالله من هي خ د ي ج ة بينكن فعذرا يا خ د ي ج ة عذرا من نساء ا لم ل يعرفن ما كنت عليه عذرا يا خ د ي ج ة من تلك التي ضيعت وقتها وهجرت ق ر آ ن ه ا عذرا يا خ د ي ج ة ممن لا زالت تصر على المنكرات تسر المنكرات على والقنوات و ا ل أ غ ا ن ي والمسلسلات ع ذ ر ا من نساء أ ص ب ح ن ا لا يبالين بغضب الله فليت شعري من يعيد لنا ذكرى خ د ي ج ة أ ي ن هي أ ي ن خ د ي ج ة اليوم التي نطمع أ ن نرى أ م ث ا ل ه ا و أ ن نسمع ذ ك ر ه ا فنظر الله وجهها وكثر في المسلمين سوادها ومن خ د ي ج ة من خديجة إ ل ى مقام ا ل إ ي م ا ن إ ل ى التوحيد والصبر على ا ل إ ي م ا ن إ ل ى ف ا ض ل ة أ خ ر ى واي ف ا ض ل ة إ ل ى سميه ام عمار إ ل ى س م ي ة أ م عمار وهي تكاد على ا ل إ ي م ا ن باللاه وتهان من أ ج ل لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ى تلك ا ل م ر أ ة التي آ م ن ت بربها وصدقت ب و ح د ا ن ي ة خالقها فقيدت إ ل ى العذاب الذي يفضي بها إ ل ى ر ح م ة رب ا ل أ ر ب ا ء أ خ ذ ت إ ل ى العذاب الذي فيه م ه ا ن ة الدنيا ولكن مااله ك ر ا م ة ا ل آ خ ر ة إ ن ه ا س م ي ة أ و ل ش ه ي د ة في ا ل إ س ل ا م س م ي ة التي رضيت أ ن تنال العذاب و أ ن ترى ما ترى من صنوف البلاء و ا ل م ه ا ن ة في ا ل ل أ ه وللاه وكل ذلك من أ ج ل أ ن يرضى عنها الله فما وهنت في طاعته وما ضعفت في سبيله فيا له من قلب موحد للاه قلب سكن التوحيد بشعابه ونزل إ ل ى أ ع م ا ق جذوره فاهتدت بهدي ربها فلم تبتغ عن سبيله تحويلا ولا عن رضاه بديلا إ ن ه ا س م ي ة ا ل أ م س التي صبرت على ط ا ع ة الله و م ح ب ة الله أ و ذ ي ت في الله وعايشت ما عايشت من البلاء والضنك في سبيل ط ا ع ة الله ومرضاته عذبها المشركون هي وزوجها ي أ س ر وابنها عمار وهم يرددون وهي تردد أ ح د أ ح د ونبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يمر عليهم يذكرهم بالله وهو يردد صبرا ً ال ي أ س ر ف إ ن موعدكم ا ل ج ن ة فتتنزل عليهم نسمات ا ل ج ن ة وريحها صبرت على ط ا ع ة الله صبرت يقينا ً بلقاء الله ف إ ن مضت س م ي ة إ ن مضت س م ي ة يا نساء إ ن مضت س م ي ة ورحلت فوالله إ ن أ ش ب ا ه س م ي ة في عصرنا ا ل ح ا ض الكثير فما زالت سميه ا ل أ م ه ب ا ق ي ة إ ن مضت س م ي ة ورحلت ف أ ش ب ا ه س م ي ة لازلن يضربن لنا أ ر و ع المواقف في ط ا ع ة الله و م ر ض ا ة الله إ ن ه ا س م ي ة إ ن ه ا س م ي ة التي تعيش بهدايتها و ح ي د ة بين اسره ك ا م ل ة س م ي ة اليوم التي تبتلى في بيت مليء بالقنوات وترك للصلوات من أ خ و ة و أ خ و ا ت فتعاني منهم ما تعاني فتتنقل بينهم, تتنقل بينهم بدعوتها ومحبتها فتدعو هذا وتنصح ذاك وتبكي بين يدي ا ل آ خ ر فتصبر وتتصبر وهي تردد لعل الله يحدث بعد ذلك أ م ر ا تستعين ب ق و ة ربها تتزود بدعائها فهو سلاحها وتتقرب كل ليل من ربها في قيامها فهو أ ن ي س ه ا إ ن ه ا س م ي ة اليوم التي تعيش ب إ ي م ا ن ه ا وطاعتها لربها وعفافها بين أ خ و ا ت وزميلات بعيدات عن الله وهي, وهي في مدرستها بين زميلات مسرفات في ط ا ع ة الله تنظر إ ل ي ه م والشيطان يلازمها فهي بمفردها لكنها تتذكر قول نبيها لا تحزن إ ن الله معنا تتذكر كيف كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو يدعو المشركين حتى أ ن ق ذ ه م من الظلمات إ ل ى النور فكيف بها هي وهي بين أ خ و ا ت مسلمات فطرتهن ط ي ب ة و إ ن أ س ر ف ن على أ ن ف س ه ن فطرتهن ح س ن ة و إ ن تساهن و أ ع ر ض ن فتتقرب منهن م س ت ع ي ن ة بربها م ذ ك ر ة وناصحه وهي تردد لهن قول الله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 أ ي ن س م ي ة التي تؤذى في لباسها فتصبر وتحتسب وتؤذى في حيائها فتصبر وتحتسب وتؤذى في شيمتها وعفتها فتصبر لوجه الله وتحتسب إ ن ه ا س م ي ة اليوم ا ل ص ا د ق ة مع ربها ا ل م و ق ن ة بلقاء خالقها إ ن ه ا س م ي ة اليوم التي لم تلتفت إ ل ى مفاتن ا ل أ ز ي ا ء ولم يغرها ما غر غيرها من النساء إ ن ه ا س م ي ة التي أ و ذ ي ت باللسان فسمعت من الكلام ما كرهت ولكن رضيت ب ا ل ل ه ورضيت البقاء على ط ا ع ة الله و م ح ب ة الله فطوبى لها ط لها وحسن ب ى لها و ماب فلا إله اله ل كم من ن س الا وفتيات إله الله كم من ن س ا ئ ن ا وفتيات ن ا من سارت على ما كانت عليه س م ي ة حدثتني إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت بصوت متهدج باكل وهي تردد وتقول لقد رايت أ ي ت و ل ل تقول لقد ه ر أ في تلك ا ل م ر أ ة س م ي ة العصر وجدتها وجدت من فيها سميه هذا الزمان فتقول والله وقد كان بكاؤها ونشيجها يسبق كلمتها تقول والله لا أ خ ف ي ك لقد سكن حب هذه ا ل م ر أ ة في قلبي منذ أ ن ر أ ي ت ه ا صفاؤها نقاؤها ابتسامتها كلماتها نور ا ل إ ي م ا ن الذي يشع من وجهها كل شيء فيها جعلني أ ت خ ذ ه ا ص د ي ق ة و ح ب ي ب ة كنت إ ل ي ه ا أ ب ث أ ح ز ا ن ي فتعزيني كنت لها أ ش ك و ضعف إ ي م ا ن ي فتعظني وتذكرني أ ت أ م ل ه ا تردد ايات ا ل ق ر آ ن الذي تحفظه ف أ ش ع ر بنقصي وضعفي الكل يستمع إ ل ي ه ا والكل يحبها لقد كانت تشتعلهم ه م ة ونشاطا و د ع و ة أ ع ر ض ت عن الدنيا لم تشغلها فتن هذا ا ل ز م ا ن لم أ س م ع ه ا تتحدث عن الموضات والمديلات و ب س ي ط ة في ملبسها في م أ ك ل ه ا حديثها ذكر و ق ر ا ء ة ق ر آ ن كم ت أ ن س بحديثها النفوس كم تهفو إ ل ي ه ا القلوب تقول والله هي هكذا ولم أ ب ا ل غ حتى حتى ازداد بكاؤها وهي تردد لقد كانت ت م ل أ جنبه ا ل م د ر س ة بدعوتها وطيبتها تقول أ ت ذ ك ر ه ا في س ا ح ة ا ل م د ر س ة والبنات ي أ ك ن إ ف ط ا ر ه ن وهي تتنقل بينهن فتقترب من تلك التي ت أ ك ل بيسارها أ و ه ي تقول كلي بيمينك لا نريد الشيطان يدخل مدرستنا بل كثيرا ما كانت ما كثيرا ما كانت تشتري بمصروفها لغيرها لغيرها من المحتاجات و إ ن لم ت أ ك ل هي تقول لن أ ن س ى ذلك اليوم وهي تتسلل من بين ا ل أ خ و ا ت ونحن جلوس في المصلى ج لبعض و س في المصلى ل ا ل أ ع م ا ل في غير وقت ص ل ا ة فقد كانت تنسحب, من بيننا تنسحب دائما ولم نكن نشعر بها و ك أ ن ه ا لا تريد أ ح د ا أ ن يراها تقول حتى تعجبت والله وقلت في نفسي ما الذي جعلها تنسحب من بيننا في هذا الوقت في هذا الوقت بالذات وقت الضحى ت ت ب ع ت ه ا في أ ح د ا ل أ ي ا م ف إ ذ ا بي أ ج د ه ا في غ ر ف ة إ ح د ى العاملات تصلي ما ي ث ي س ر لها من س ل ة الضحى حتى علمت أ ن لها س ن ة سنة على هذا الحال دون أ ن يعلم بها أ ح د فقلت في نفسي يا حسرتا يا حسرتاء على أ ح و ا ل ن ا هذه سميه اليوم يا نساء هذه سميه اليوم بيننا ف أ خ ذ ت تبكي فقلت لها أ خ ي ت ي ثم ماذا أ ي ن هي ما الذي يبكيك ا ل آ ن قالت لقد هجم المرض عليها لقد تمكن من جسدها انتشر في خلاياها صارحها الجميع انه السرطان لكن والله والله لم يصل إ ل ى قلبها والله لم يحطمه ظل قويا ب ا ل إ ي م ا ء ظل صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره لم يتوقف لسانها بترديد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن فتجد سلواها وعزاءها م ؤ م ن ة بربها ر ا ض ي ة بقضائه وقدره مكثت في م س ت ش ف ى أ ي ا م حتى حانت ا ل ل ح ظ ة ا ل ح ا س م ة حانت ساعتها فقد آ ن اوانها وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد غصصه و أ ل ا م ه صارت تردد صارت تردد ف ج أ ة تقول والله والله صارت هكذا تردد وتقول لا أ ر ي د د ر ج ة أ ع ل ى أ ر ي د د ر ج ة أ ع ل ى تعجب أ ه ل ه ا تعجب ا ل أ ط ب ا ء و أ ه ل ه ا وقال أ ه ل ه ا إ ن ه ا الحمى فهي تهذي وهي تردد لا أ ر ي د د ر ج ة أ ع ل ى تردد ظلت تردد حتى ابتسمت ا ب ت س ا م ة ع ر ي ض ة بعدها بعدها سكن كل شيء في جسدها فقد صعدت روحها إ ل ى خالقها لقد ماتت بعد أ ن اختارت درجتها في ا ل ج ن ة لقد ماتت بعد أ ن اختارت درجتها في ا ل ج ن ة هكذا قال من سئل عن موتتها لقد ماتت وهي تردد د ر ج ة أ ع ل ى درجه اعلى حتى انتقلت إ ل ى بارئها أ س أ ل الله ا يجعلها من أ ص ح ا ب الفردوس ا ل أ ع ل ى ماتت ح ا ف ظ ة ل ل ق ر آ ن د ا ع ي ة إ ل ى ا ل إ ي م ا ن ح ر ي ص ة على ا ل ص ل ا ة م و ا ظ ب ة على الطاعات لم تغرها الدنيا بشهواتها وملذاتها حفظها الله بحفظها ل آ ي ا ت ه كيف لا وهمها همها أ ن تكون ف ت ا ة من فتيات الفردوس كيف لا وهي ترسم لنا منهج س م ي ة وسيرتها ماتت وقد ضربت لنا أ ر و ع ا ل أ م ث ا ل ماتت وقد ذكرتنا بسير الصالحات من س م ي ة و خ د ي ج ة ماتت وهمها الفردوس والجنان فهنيئا لمن يعمل لذلك المقام تزود قريبا من فعالك إ ن م ا قرين ا ل ف ت ا ة في القبر ما كان يفعل و إ ن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل فلن يصحب ا ل إ ن س ا ن من بعد موته إ ل ى قبره إ ل ا الذي كان يعمل الا إ ن م ا ا ل إ ن س ا ن ضيف ل أ ه ل ه يقيم قليلا عندهم ثم يرحل ومن سميه من سميه ننتقل إ ل ى الى المبراه من فوق سبع سماوات إ ل ى إ م ر أ ة سكن ا ل إ ي م ا ن قلبها ونزل ا ل إ ي م ا ن واليقين بفؤادها إ ل ى ف ا ض ل ة أ خ ر ى و أ ي ف ا ض ل ة ع ا ئ ش ة عائشه ح ب ي ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ص د ي ق ة بنت صديق لست أ د ر ي ما الذي أ خ ت ا ر لك من طهارتها وعفتها أ خ ت ا ر لك إ ي م ا ن ا لا شك معه ولا مريه أ خ ت ا ر لك جنانا مليئا ب م ح ب ة الله أ خ ت ا ر لك علما وفضلا و أ د ب ا وخلقا انها النجم الزاهر, الزاهر والرض و الناظر الذي يستهوي من راه ويستهوي من سمع أ خ ب ا ر ه إ ن ه ا ع ا ئ ش ة التي تربت في بيت الصديق وفي بيت ا ل ن ب و ة مع خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركات ه عليهم أ ج م ع ي ن مع ع ا ئ ش ة التي رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وزوجا محبوبا أ ك ر م ت ه و أ ح ب ت ه فلما خيرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت آ ي ة التخيير لنسائه فجاءها جاء إ ل ي ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها فنظر إ ل ي ه ا و ك أ ن ه سيودعها وسيفارقها جاءها ليضع القرار بين يديها لتحديد مصيرها وطريقها فقال لها يا ع ا ئ ش ة يا ع ا ئ ش ة إ ن ي مخيرك في أ م ر فلا تعجلي فيه حتى تراجعين فيه أ ب ا ك و أ م ك إ ن ي مخيرك في أ م ر يختص بحياتك فلا تترددي ولا تستحي ولا تخجلي بل قوليها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 ما ر أ ي ك نظر إ ل ي ه ا وهو يخيرها بين الدار ا ل آ خ ر ة وبين أ ن يمتعها ويسرحها سراحا جميلا نظرت إ ل ي ه ولسان حالها ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي رسول الله نظرت إ ل ي ه وهي تبكي بين يديه الا انت يا رسول الله ف أ ب د و أ ص ر ت إ ل ا البقاء معه صلى الله عليه وسلم فهو ا ل أ م ر الذي لا يحتاج إ ل ى خيار غير خيار واحد وهو الذي أ ح ب ت ه وارتضته وهو اختيار ر ح م ة الله و م ح ب ة الله عاشت هذه ا ل ط ي ب ة ا ل ط ا ه ر ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت مثالا لكل ز و ج ة و ف ي ة لزوجها أ ح ب ه ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفضلها على النساء أ ح ب ه ا لديانتها ولطهارتها ولصلاحها وعفتها رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا فعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ع ي ش ة الفقر فقر الظاهر وغنى الجواهر عاشت ف ق ي ر ة في الظاهر لكنها لكنها غ ر ي ة ب ا ل ل ه ع ز وجل ثلاثه أ ش ه ر ثلاثه أ ش ه ر ما ي ق د في ب ي ت هانا فلا إ ل ه إ ل ا الله ثلاثه أ ش ه ر ولا ي ق د في ب ي ت هانا أ ي ن النساء أ ي ن ب ع ض الزوجات أ ي ن التي يقدمها ل زوجها ا ل يسير و تكفر بالاشي ر أ ي ن نساء اليوم أ ي ن نساء اليوم عن ع ا ئ ش ة التي رضيت ب ه ذ ه ا ل ع ي ش ة لعلمها ب أ ن ف ي ه ا رضوان الله ع ز وجل إ ن ه ا ع ا ئ ش ة إ ن ه ا ع ا ئ ش ة يا نساء فماذا أ خ ت ا ر لك من سيرتها وطيبتها هذه ا ل ط ي ب ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ص د ي ق ة بنت الصديق التي عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين تراقب حركاته وسكناته وسمع يصغي لكل لفظ من حديثه فكانت وعاء من أ و ع ي ة ا ل س ن ة و ح ا ف ظ ة من حفاظ ا ل ص ح ا ب ة وعدت ي ث ح ف ظ أ ك ث ر من أ ل ف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الله ذلك الوجه ونظر الله عز وجل تلك ا ل ص و ر ة التي حفظت ل ل أ م ة دينها وما اختلف أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من هديه في شيء من ه داخل ي ه د بيته إ ل ا ورجعوا الى الصديقه يختارونها حكما بينهم قال أ ب و موسى رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ما اختلف أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ م ر ورجعوا إ ل ى ع ا ئ ش ة إ ل ا وجدوا عندها خبرا و أ ث ر ا انها ع ا ئ ش ة علما و أ د ب ا وفضلا ً ونبلا رسمت منهجا للصالحات في ا ل م ث ا ب ر ة على م ح ب ة رب البريات بطلب العلم فهي مثال لكل ز و ج ة عالم ومثال لكل ز و ج ة د ا ع ي ة أ ن ت ت ق الله عز وجل في زوجها رسمت المنهج الصالح ب م ع ا ش ر ة النبي الكريم ولخلفاء ا ل أ ن ب ي ا ء من العلماء العاملين والدعاه المخلصين بصبرها بصبرها على ا ل ع ي ش ة ا ل ي س ي ر ة وعفتها عن الغنى الذي يرديها ويهلكها رضيت ف أ ر ض ا ه ا الله عز وجل برضاها ونحن اليوم نعيش مع ع ا ئ ش ة اليوم ان رحلت ع ا ئ ش ة فلا زالت ع ا ئ ش ة والله بيننا نعيش مع تلك النماذج ا ل ح ي ة من نساء مؤمنات صالحات طاهرات ذكرنا ع ا ئ ش ة في علمها و أ د ب ه ا فجعلناها ق د و ة بها يحتدى و أ م ة بها يقتدى نعيش اليوم مع تلك النماذج ا ل ط ي ب ة ا ل ط ا ه ر ة مع النساء الحافظات لكتاب الله التي خرجنا إ ل ى بيوت الله لحفظ آ ي ا ت الله ا م ر أ ة نسمع عنها في ا ل س ا ب ع ة والخمسين من عمرها ب د أ ت ه ا ان ذهبت لتسجيل بناتها في دار التحفيظ فلفت نظرها نساء كبيرات في السن يدرسن في هذه الدار فقررت الالتحاق بهذه الدار ومن ثم ب د أ ت بالحفظ والعجيب أ ي ت ه ا ا ل أ خ و ا ت أ ن عندها في البيت ث م ا ن ي ة عشر فردا هي تقوم على خدمتهم و ا ل أ خ ا د م ة لديها وكانت كما تقول تستغل وقت ا ل ر ا ح ة لحفظ كتاب الله وكان مما ساعدها على ذلك و ص ي ة معلمتها و ص ي ة معلمتها فكانت توصيها بقول الله, واتقوا الله ويعلمكم ا ا الله ت ق و و الله ثم تذكر أ ن ا ل ق ر آ ن كما تقول أ ع ط ا ن ي ق و ة في البدن و ب ر ك ة في الوقت و أ ع ج ب من تلك ا ل م ر أ ة تلك التي حفظت كتاب الله وعمرها أربعة ع وستون ا م نعم ا أ ر ب ع ة وستون عاما ف أ ي ن النساء أ ي ن النساء هذه هي التي رسمت لنا منهج ع ا ئ ش ة وذكر ع ا ئ ش ة و س ي ر ة ع ا ئ ش ة نعيش مع ع ا ئ ش ة اليوم تلك ا ل د ا ع ي ة ا ل م خ ل ص ة التي نظرت نفسها ل ل د ع و ة إ ل ى الله مع ع ا ئ ش ة اليوم التي, التي جرت م ح ب ة ا ل د ع و ة في عروقها إ ن ه ا ع ا ئ ش ة ا ل ص ا ل ح ة ع ا ئ ش ة ا ل ف ا ض ل ة ع ا ئ ش ة التي صبرت على البلاء فاوذيت في أ ق د س ا ل أ ش ي ا ء أ و ذ ي ت في أ ق د س شيء بعد ا ل إ ي م ا ن أ و ذ ي ت في عرضها وشرفها فلا إ ل ه إ ل ا الله مست كرامتها وكل هجرها وابتعد عنها وقفت رضي الله عنها أ ي ا م م ح ن ة ا ل إ ف ك ذلك الموقف العصيب الرهيب لكنها كانت أ ك ب ر من تلك ا ل م ق ا ل ة حينما تعلقت ب ا ل ل ه ولادت به و ا س ت ع ا د ت ب ا ل ل ه فكانت معه قيل عنها ما قيل ف ب ر أ ه ا الله عز وجل وغار عليها إ ذ نزل آ ي ا ت التنزيل وما كانت تظن أ ن ينزل الله عز وجل فيها ق ر آ ن ا إ ل ى يوم الدين لتنال من الله رضوانا وصفحا من الرحمن وبر ا و إ ح س ا ن ا فكل ا م ر أ ة اليوم تؤمن بربها فتؤذى في عرضها تترسم نهج هذه ا ل ص ا ل ح ة فتصبر لوجه الله وتحتسب ا ل أ ذ ي ه عند الله ترجو في مصابها وبلائها ا ل م ث و ب ة من الله إن ذهبت ع ان ئ ش ة إ ذهبت ع ا ئ ش ة ومضت فلازلنا نعيش مع ع ا ئ ش ة اليوم ع ا ئ ش ة اليوم التي تؤذى وتتهم في عرضها وعفتها لكنها ث ا ب ت ة لوجه الله ع ا ئ ش ة اليوم ا ل ص ا د ق ة إ ي م ا ن ا بالله تصبر على تلك المكائد وتصبر على ما يروجه كل معاند وحاسد تتمثل هدي ة تلك ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة وتترسم خطى تلك ا ل ص د ي ق ة ا ل ف ا ض ل ة إ ن مضت ع ا ئ ش ة فلا زالت ع ا ئ ش ة اليوم تعيش بيننا لنساء وفتيات رسمن ا منهجها واتصفن ا بصفاتها ان رحلت ومضت فلا زالت ع ا ئ ش ة بيننا لا زالت ع ا ئ ش ة والله بيننا ف ت ا ة نعرفها ف ت ا ة ص ا ل ح ة عمرها عشرون عاما عشرون عاما فقط م ح ب ة للخير أ ه م ه ا واهتماماتها د ع و ة زميلاتها همها بلغ بها أ ن تكون من فتيات الفردوس فمنذ أ ن كانت ب ا ل ث ا ن و ي ة وبعد أ ن التحقت ب ا ل ك ل ي ة انضمت الى ن ض م ت إ زميلاتها في المصلى أ ص ب ح ت بينهن ن ح ل ة ط ي ب ة تنتقل بابتسامتها وجمال روحها بين أ ر و ق ة ا ل ك ل ي ة حتى أ ص ب ح ت بمحبتها و ك أ ن ه ا ع ا م ل ة مع العاملات و ط ا ل ب ة مع الطالبات و م ع ي د ة مع المعيدات أ ح ب ت ه ا ع م ي د ة كليتها وكانت تتصل عليها دوما وتستشيرها كيف لا تحبها وتستشيرها وهي ا ل م ب ا ر ك ة التي تحمل ا ل ق ر آ ن حفظا وتطبيقا كيف لا تستشيرها وكلماتها تحرك القلوب وتوقظ النفوس همها منصرف ل ل د ع و ة ه م ه ا كيف تهتدي هذه وكيف تتوب تلك إ ن تكلمت وعظت وذكرت و إ ن صمتت لا يزال لسانها رطب بترديد ا ل ق ر آ ن و م ر ا ج ع ة ا ل ق ر آ ن تقول والدتها ع ج ي ب ة ابنتي ع ج ي ب ة ب ن ي ة والله كثيرا ما تاتي أ ت ي إلى ل ب ي ك ث ر الى ما تأتي إ البيت ح ز ي ن ة م ه م و م ة لا تريد حتى الغداء حتى الغداء أ س أ ل ه ا و أ ل ح عليها ماذا بك فتقول ودموعها, تقول ودموعها تسبق ق و ودموعها ل ت كلمتها يا أ م ي لا أ د ر ي ماذا أ ق و ل فقد مر علي هذا اليوم في ق د مر ع ل هذا اليوم ا ل ب كليه ذ ا ا ل ي ولم م في ك ي و ل تقبل علي ت ا ئ ب ة و ا ح د ة يا له من ه م هذا هو ا ل ه م الذي نريد تقول لا أ د ر ي أ ه و من ط ر ي ق ة مع ز م ي ل ا ت الغافلات أ م أ ن المنكرات أ ص ب ح ت ك ث ي ر ة ولم أ س ت ط ع أ ن أ س ي ط ر عليها لوحدي تقول والدتها ب د أ ت و ه و ل عليها يا بنيتي اصبري وسترين اثر دعوتك اعلمي ان الله يهدي من يشاء فلا ت ي أ س ي من روح الله فقط اصبري يا بنيتي تقول والدتها والله ثم والله والله ثم والله لا أ ب ا ل غ إ ذ اذا قلت لكم إ قلت لكم أ ن ابنتي ليست لنا والله ليست لنا هي معنا في البيت نعم هي معنا في البيت إ ن م ا هي لله وفي الله همها وتفكيرها أ و ق ا ت ه ا وكلماتها كلها لله وكيف ترضي الله تقول لن أ ن س ى تلك ا ل ل ي ل ة حيث لا أ ع ل م ما الذي أ ي ق ظ ن ي على غير عادتي في الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل ف إ ذ ا بي أ س م ع همسا في غ ر ف ة ابنتي سمعت همسا فظننت أ ن ه ا نسيت أ ن تطفئ جهاز التسجيل فقد اعتادت أ ن لا تنام إ ل ا على صوت ا ل ق ر آ ن لكنني لكنني ما إ ن دخلت حتى وجدتها و ج د ت ه ا و ا ق ف ة ق ا ن ت ة لربها ر ا ف ع ة يديها كم ت أ ث ر ت والله ت أ ث ر ت ليس من وقوفها وصلاتها فهذه هي عادتها لكن الذي شدني و أ ث ر بي عندما عندما سمعت دعاءها سمعت ذلك الدعاء سمعت ذلك الدعاء الذي أ ب ك ا ن ي فقد كانت تردد وتبكي أ ت د ر و ن ماذا كانت تقول أ ت د ر و ن ماذا كانت تقول أ ت د ر و ن ماذا كان د ع ا ؤ ه ا كانت تردد وتقول ربي الهي اجعلني سبب ه د ا ي ة زميلاتي ربي اجعل سبب ه د ا ي ة زميلاتي وتوبتهن على يدي يا ربي إ ن كنت لا أ س ت ح ق ولا اكون من الداعيات في كليتي فلا تؤخر توبتهن بسبب ذنب اذنبته في حقك لا إ ل ه إ ل ا الله هذه ع ا ئ ش ة اليوم يا ن س ا ء هذه س م ي ة اليوم يا ن س ا ء هذه س م ي ة فمن من هي س م ي ة بينكم أ ي ن هي ع ا ئ ش ة بينكن تقول والدتها, تقول والدتها تمر ق و والدتها ل ت ا ل أ ي ا م وفي العام الماضي تحديدا في ا ل ع ط ل ة ا ل ص ي ف ي ة ونحن على سفر من م د ي ن ة إ ل ى م د ي ن ة وفي أ ث ن ا ء الطريق وهي في ا ل س ي ا ر ة في المقعد الخلفي أ خ ر ج ت مصحفها الصغير الذي لا يفارقها و ب د أ ت ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن كعادتها تستغل وقتها تقول ويقدر الله عز وجل أ ن نتعرض لحادث ف ت ن ح ل ف ا ل س ي ا ر ة وتنقلب انقلبت ا ل س ي ا ر ة فقد جاء وعد الله أ ن جاءنا الله جميعا إ ل الا هي إ هي يبحثون عنها يبحثون عنها فوجدوها ميته ة ب و ج م بوجه ت س م د و ا مبتسم ي ت ة و ج ه م ب وهي م م س ك ة بمصحفها والدم يسيل على المصحف وهي م م س ك ة به تقول والدتها والله إ ن المصحف ما يزال إ ل ى ا ل آ ن عندي أ ح ت ف ظ به أحتفظ به وفيه أ ث ا ر الدم هنيئا لها هنيئا والله لمن سارت على نهج الصالحات هنيئا لمن تعلم أ ن الله معها ويراها أ ن الله يراقب خطواتها وسكناتها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا ن ؤ ت ه ا أ ج ر ه ا مرتين و ا ت ب ن ا لها رزقا كريما هنيئا لمن م أ ت ت وهي ح ا ف ظ ة ل ل ق ر آ ن هنيئا لمن م أ ت ت وهي تحمل هم ا ل د ع و ة وتنادي ل س ل ع ة ا ل ر ح م ة ت أ م ل ي ا غ ا ف ل ة ماتت وهي ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف أ ي ن التي تموت وهي تهذيب ا ل أ ل ح ا د أ ي ن أ ن ت يا عائشه اين أ ن ت يا س م ي ة لترين الكثير من ا ل أ خ و ا ت والفتيات لترين الكثير من ا ل أ خ و ا ت لترين هذه الاخت لترين نساء وفتيات سرنا على نهجك وما كنت ي عليه فنبشرك يا ع ا ئ ش ة أ ن هناك من ص ط ر ن ا حياتك وخصالك وما ت ر ك ت ي ن عليه لا إ ل ه إ ل ا الله ماتت تلك ا ل ف ت ا ة على ا ل ق ر آ ن أ ي ن التي تموت وهي تردد ا ل أ غ ا ن ي و ا ل أ ف ل ا م أ ي ن التي تموت على منكر مع فلان وفلان أ ي ن التي كلما نصحت س خ ر ة واستهزات أ ت و س ه ز أ ت ب ا ل ح ش م ة والالتزام شتان شتان بين حال اهل ا ل إ ي م ا ن وبين من استحوذ عليه الشيطان شتان والله شتان بين من هي ن ح ل ة ط ي ب ة في مدرستها وكليتها تدعو في كل مكان وبين من لا زالت تصر على ا ل أ غ ا ن ي و ا ل م ع ا ك س ة والخملاء امان ا ل أ و ا ن متى تستيقظي متى تستيقظي و خ ي ت ي متى تصرخين في وجه المنكرات وتقولين كفى كفى يا نفس كفى كفى تضيع اوقات متى تقولين أ ن ا ع ا ئ ش ة اليوم متى تقولين أ ن ا سميه اليوم هنيئا لمن حياتها ومنهجها كمنهج الصالحات القانتات أ ي ن التي منهجها وسيرتها س ي ر ة ع ا ئ ش ة أ ي ن التي خصالها خصال ع ا ئ ش ة والله يحدثني أ ح د ا ل ا خ و ة يحدثنا أ ح د ا ل ا خ و ة عن ف ت ا ة أ ح ض ر ه ا إ ل ى م غ س ل ة ا ل أ م و ا ت يقول كنت أ ن ظ ر إ ل ى أ ب ي ه ا و أ س ت غ ر ب عدم ت أ ث ر ه وحزنه و ك أ ن لم يمت له أ ح د استغربت وقلت له يا فلان يا فلان هذه ابنتك هذه التي تغسل بالداخل هذه ا ل م ي ت ة ابنتك فقال نعم قلت له لم ا لا أ ر ى على وجهك اثار ا ل ت أ ث ر ولا علامات الحزن فقال مبتسما الحمد حال إذا كان هناك بكاء لله على كل وحزن من فعلينا نحن وبماذا سنقابل الله اما ابنتي هذه, أما ابنتي هذه فابشرك أ ب ش ر ك أ ن ه ا ماتت ماتت وهي صائمه, ماتت وهي صائمة لم يبق لم يبقى على حفظها ل ل ق ر آ ن إ ل ا سوره ا ل ب ق ر ة فكيف تريدني أ ن أ ح ز ن كيف تريدني أن أحزن و أ ت أ ل م وهذا هو حالها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 ماتت ولم يبق ى على حفظها إ ل ا س و ر ة ا ل ب ق ر ة فيا لها من خ ا ت م ة أ ي ن التي تثاقلت حفظ ا ل ق ر آ ن وتكاسلت عن ذكر الرحمن اسمعي يا من هجرت ا ل ق ر آ ن اسمعي يا من ضيعت ا ل أ و ق ا ت و أ س ر ف ت في الشهوات حتى أ ت ا ك ي هادم اللذات حتى أ ت ا ك ي مفرق الجماعات لا إ ل ه إ ل ا الله يا حسرتاه يا حسرتاه كيف سيكون حالك كيف سيكون م آ ل ك و أ ن ت تعلمين أ ن الموتقر فلولا إ ذ ا بلغت الحلقون و أ ن ت م حينئذ تنظرون ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون يا لها من همم هذه هي الهمم التي نريدها هذه هي الهمم التي نبكي من أ ج ل ه ا أ م ا يكفي وقد وصل عمرك العشرين والثلاثين بل حتى ا ل أ ر ب ع ي ن والخمس ي ن و أ ن ت لازلت تصري تصرين أ ن تكوني من نساء ا ل غ ف ل ة تصرين أ ن تكوني من نساء الشهوات تصرين أ ن تكوني من نساء التفريط و ت ض ي ع ا ل أ و ق ا ت فيا من لا زالت يا من لازالت من على ذلك اتق ل ي الله من ا ز ت تصرين و ا ل ل والله ست الدمين و والله والله يوم يوم ان ل ل ه س ت د الندم م يوم ي ينفع ن والله لا س تقول ت ح س ن ي الحسرة نفس يا ح س ر ة على ما فرطت في جنب الله و إ ن كنت لمن الساخرين أ ن س ي ت أ ن الموت يناديك في كل ل ح ظ ة أ ن س ي ت أ ن القبر ينتظرك وسينتهي وقت ا ل م ه ل ا هل أ ن ت ج ا ه ز ة للموت أ س أ ل ك بالله خيتي هل أ ن ت ج ا ه ز ة للموت إ ذ ا قبضت روحك غدا و إ ن غدا لناظره قريب هل أ ن ت جاهزه للقبر وظلمته هل أنت جاهزة للقبر, للقبر وعذابه إ ل ى متى إلى متى التردد و ا ل ت أ خ ر والتسويف ا م ر أ ة عجوز ك ب ي ر ة في السن ا م ر أ ة والله أ ع ر ف ه ا م س ن ة أ ع ر ف ه ا قد كانت من أ ه ل الصلاح و ا ل ط ا ع ة في رمضان الماضي وفي أ و ل ل ي ل ة من ليالي القيام وهي في المسجد تصلي انتهت ا ل ص ل ا ة خرج الناس من المسجد إ ل ا هي الا هي ف ق د طلبت من ولدها أ ن ينتظر قليلا فهي تريد أ ن تمكث قليلا لتنهي خ ت م ة ا ل ق ر آ ن جلست س ا ع ة بعد ا ل ص ل ا ة حتى ب د أ ولدها يخاف عليها أ ر س ل أ خ ا ه الصغير ذهب إ ل ي ه ا في م ص ل النساء ذهب إ ل ي ه ا فاذا إ ذ هي ف إ هي م ي ت ة في مكانها والمصحف بين يديها هنيئا والله لمن مصحفه في قلبه لا إ ل ه إ ل ا الله اختار الله مكان موتتها فيا له من مكان طاهر واختار الله لها وقت موتتها فيا له من وقت عظيم ينزل فيه الرب وينادي التائبين وينادي المقبلين وكل له خ ا ت م ة فانظري على ماذا ستكون خاتمتك أ ي ن نساءنا اليوم أ ي ن هن ما هي اهتماماتهن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كانت مثالا في ا ل ز ك ا ة ومثالا في الجود والسخاء فتحت لها أ م و ا ل الدنيا فما ل ت ف ت ت إ ل ى تلك ا ل أ م و ا ل بعث إ ل ي ه ا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه م ئ ة أ ل ف فجاءتها وهي ص ا ئ م ة جاءتها تلك ا ل أ م و ا ل وهي ص ا ئ م ة لله فما إ ن وقعت في يدها حتى تذكرت جنان الخلد التي ترجوها عند ربها فبذلت تلك ا ل م ئ ة في ط ا ع ة الله و م ح ب ة الله فرقت ووزعت تلك ا ل م ئ ة حتى حتى أ م س ى المساء وما عندها منها شيء طلبت فطورها وطلبت شيئا ترد به جوعها وهي ص ا ئ م ة و ض م ا ه ا ف إ ذ ا به لم يبق من ا ل م ا ئ ة أ ل ف شيء تطعم به طعامها لكنها أ ب ق ت أبقت, أبقت رضوان الله والرجاء فيما عند الله صامت لوجه الله عز وجل ذلك اليوم وصامت مع صيام الجسد عن ش ه و ة الدنيا وفتنتها وزهرتها فبذلت ذلك المال كله لوجه الله حتى ن س ي ا ل طعام فطورها يالله من قلب يؤمن بالله ويالله من فؤاد يرجو ر ح م ة الله ويالله من صديقه تلتمس رضوان الله قالت لها أ م ذر قالت لها هلا هل ل تركتي من ا ل م ا ئ ة أ ل ف ما تفطرين به فقالت لا تلوميني لا تعنفيني بل ذكريني فلا إ ل ه الا الله نسيت الدنيا حينما تذكرت ر ح م ة الله ورجت الفوز بما عند الله هذه ع ا ئ ش ة يا نساء لقد ذهبت ذهبت ومضت ولكنها خلفت لنساء المؤمنين ذلك المثال الصادق لبذل المال لوجه الله واحتساب ا ل أ ج ر عند الله ذهبت ع ا ئ ش ة إ ل ى ر ح م ة الله ورضوانه لكنها رسمت المنهج ل ع ا ئ ش ة اليوم حينما اقتدت بها واتست بها كم نسمع من قصص عن تلك ا ل ص ا ل ح ة وعن تلك ا ل م ؤ م ن ة ا ل م و ق ن ة التي جددت ع ا ئ ش ة ا ل أ م س رضي الله عنها عن تلك وعن هذه رضوانا لا ص خ ط بعده ا م ر أ ة من نساء المؤمنين في هذا العصر في هذا الزمان ا م ر أ ة من نساء المؤمنين كانت بنت ثري من ا ل أ ث ر ي ا ء وقد مات وخلف لها ا ل أ م و ا ل ا ل ك ث ي ر ة فجاءها زوجها جاءها مساء ذلك اليوم ب ت ك ا ل و ر ق ة التي فيها خ م س ة ملايين من الريالات فلما أ خ ب ر ه ا الخبر وقال لها هذا قسمك من ميراث أ ب ي ك قالت كم هو قال كذا وكذا قالت والله لا أ ط ع م منه ش ي ء وبعض البيوت فيها المحتاج واليتي والله لا أ ط ع م منه شيئا وايتام أ ف ر ي ق ي ا و ا ل أ ف غ ا ن يعانون الجوع و أ ر ا م ل ه م يقاسون البرد والعناء حبكت وهي تردد ماذا أ ق و ل ل ل ه ماذا أ ق و ل ل ل ه ف أ ق س م ت وقالت والله لا يمسي هذا المال وعندي منه شيء فخرجت منه خ ر ج ترجو منه ت رضوان الله خرجت منه ترجو الفردوس خرجت منه تبتغي ر ح م ة الله فيا لله من م ؤ م ن ة ص ا ب ر ة ويالله من م ؤ م ن ة ص ا د ق ة هذه هي القلوب هذه هي القلوب قلوب الصادقات التي آ م ن ت برب البريات فنسيت عند ا ل إ ي م ا ن حظوظ الدنيا وزهرتها هذه ع ا ئ ش ة اليوم يا ن س ا هذه ع ا ئ ش ة اليوم هذه هي النماذج التي نحتاجها هذه هي النماذج التي تقربنا إ ل ى الله نماذج الصالحات نور في القلوب ودليل يدل على ر ح م ة علام الغيوب إ ن ه ا النماذج ا ل ح ي ة التي إ ذ ا ق ر أ ت المؤمن سيرهن تذكرت كتاب الله فكلامهن و أ ف ع ا ل ه ن و أ خ ل ا ق ه ن تذكر ب ا ل ق ر آ ن فالله الله اخويتي الله ها الله ها اخيتي ان تستبدل المؤمنه الصادقه بتلك السيره العطره والمواقف النظره سير الماجنات الداعرات الله الله ان تنسى المراه المؤمنه تلك النماذج الحيه التي تسبقها الى رياض الجنه فيا طالبه الجنه يا طالبه الفردوس يا افداه الفردوس يا ايتها المؤمنه التي تعلق قلبها بالجناء يا ايتها المؤمنه التي ترجو الرحمه من الكريم الرحماء شبري عن سعد الجد في زمان ا ل غ ر ب ة جددي ماثر ا ل إ س ل ا م في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وازدادت محنته جددي ماثرهن ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة و ا ل آ د ا ب ا ل ر ف ي ع ة كم كان بودي والله أ ن أ ب ق ى معكن في سير الصالحات التي لا تنتهي في سير أ و ل ئ ك الداعيات المصلحات ا ل ت ي أ ح ي ا الله عز وجل بهن قلوب البريات في س ي ر ة تلك الصالحات الداعيات الداعيات إ ل ى الله والمحتسبات ولكن ضاق الوقت و أ ر ج و من الله عز وجل أ ن يجعل فيما مضى الخير و ا ل ب ر ك ة وليست ا ل ع ب ر ة أ ن نقص أ خ ب ا ر ه ن ولكن ا ل ع ب ر ة كل ا ل ع ب ر ة أ ن يترجم أ م ث ا ل ك ن يا معشر المؤمنات الصالحات ويا معشر ا ل ت ا ئ ب ا ت العابدات ويا معشر ا ل م ن ي ب ا ت القانتات أ ن تجددن ا تلك المواقف و أ ن تترجمن ا هذه السير وهذه المواقف إ ل ى حياه ع م ل ي ة فنظر الله عز وجل وجه ا م ر أ ة أ ح ي ت تلك ا ل س ي ر ة ا ل ف ا ض ل ة ودعت إ ل ى تلك المواقف ا ل م ش ر ف ة و أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم أ ن يكثر سواد الصالحات في ا ل أ م ة و أ ن يثبت ق ل و ب ه ن على ا ل ط ا ع ة اللهم ثبت قلوب نساء المؤمنين على طاعتك يا رب العالمين اللهم اللهم ع ذ ه ن من شرور اهل الفتن و أ ه ل المحن اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اجعلهن قانتات منيبات عابدات تائبات اللهم اسمعن ا عنهن كل خير وكل فضل وبر و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين تم هذا العمل بستوديو صواتم العمل هذا ا ل ه ن د س ة ا ل ص و ت ي ة و ا ل إ خ ر ا ج ح م د ا ل ك م ي ن أبو عاصم، ومن عاص ص إ د ا ر ا ت ن ا ا ل ق ا ا د م بسم ة ل ل ه ا ل ل ر ر ح ح م ن ا ي م ل ه ذ ا ا ل ح د علق قلبك ي ا عبد ا ل ر ح م ن ب ا ل م س ا ج د س ب ح ا ن الله و ا ا ل أ ص ح ء ت ف ت حتى ق د ه م ف ي ل الجرس و ب ك ي من أجل ن ا ف ل ة إنها فعلا ا علو ل ه م ة لو يعلم الناس ما في النداء والصف ا ل أ و ل ثم لا يجدوا إ ل ا أ ن يستهموا عليه لاستهموا لا ا ل ه م ة في طلب ا ل ج ن ة فهذا الشاب قدر الله تعالى عليه بحادث مروري فنصيب رباعي بشلل و أ ص ب ح معاقا في نظر الكثيرين فالمعاق هو معاق ا ل ه م ة ولكن هذا الشاب ا ل ه م ة في طلب الجنة. فيا طلب الجنب ما ترى ه وفي سبب النسوة علو أولئك الرجال وتلك الأطهار الهمة همة طلب الجنة. نهار وفي الختام ج ن محاضرة تودعكم م ؤ س س ة صدى البشائر ل ل إ ن ت ا ج و التوزيع بالتعاون مع تسجيلات البشائر ا ل إ س ل ا م ي ة الدوادمي طريق ماسل طريق ه ا واحد ت ف صفر سته اربعه اثنان ثلاثه سبعه اربعه خمسه الرياض الملز شارع ا ل أ ر ب ع ي ن هاتف وفاكس صفر واحد اربعه سبعه سبعه سته سبعه ثلاثه اربعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته